بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا ذا لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد